Wahai Rabbku, farrub. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman, alam Al-Quran. Khulaf al-insan. يا السودان والسماء رفعها ووضع الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ليس لوقتها كذبا خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجى وبسّت الجبال بسّا فكانت هباء أم بسّا و Ashab لهم شهدين على أنفسهم بالفسق أولئك حبطت أعمالهم وفي النار قوم خالد.